ان لاتي فيه والعباد ومن يرد في جبه الاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ تو انى لابراهيم مكان البيت الا تشرك شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للصائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأشوك رجالا وعلى كل ضامر يأسين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطرفوا بالبيت العتيق ذلك ومن وإنصبتوا ما في الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الزجت من الأوثال واجتنبوا قول الزجت